ذانك ظهير عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن كنتم مسلمات, مسلمات مؤمنات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكهٌ غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله مَا أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم, ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يغسر الله النبي والذين آمنوا نورهم يسعى بين ايديهم وبائمنهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء ومجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوح كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين هما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا إذ اذ قالت رب بني لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنه عمران ومريم يما عمران التي احصنت فرجها فلنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه, وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من الق